وشر الأمور وحدستها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أخوة الكرام قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمت والخيرية هنا ما أنيطت بحفظ الحروف فقط أو معرفة التجويد فقط بل الخيرية عندما قال صلى الله عليه وسلم خيركم على الإطلاق قال العلماء هو حفظ الحروف مع العمل بالأحكام والحدود وكان هذا هو دائب سلفنا الصالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه ما حفظ سورة البقرة إلا في عشر سنوات وليس وليست هذه لضعف حافظة أو شيء من ذلك عمر ملهم محدث هذه الأمة لكنه كان يحفظ الحروف ويطبق على نفسه وعلى, وعلى آل بيته الحدود نسأل الله للفعلان أن يدعن ممن يحفظ حروفه ويعمل بحدوده كما قال ابن عباس في تفسير قول الله للفعلان الذين آتناهم الكتاب يتلونه حق وتلاوته فقال حق طلاوته هو حفظ, حفظ الحروف مع العمل بالأحكام والهديد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضار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 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون صابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون صابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشو في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 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء، ونزل من السماء ما فخرج به به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون <تصفيق> مازال القران يبين لنا الكلام على اخطر انواع البشريه على الاطلاق واعظم الناس فسادا في الارض على وهو الكلام على المنافقين الذين يظهرون الإسلام فيستمتعون بما يتمتع به اهل الاسلام من الامان ومن حفظ العرض والمال ويبتطنون الكفر نعوذ بالله من الخذلان يخادعون الله وهو خاضعهم والله للعلم بعدما بين حالهم وفي المناظره والمخاصمه التي كانت بين اهل الايمان واهل النفاق والكفران والعصيان حكم الله في هذه المناظره وعندما ادعوا انهم غير مفسدين بين الله للعالم ان ليساد كل الافساد من هؤلاء ولما ادعوا انهم على الإيمان بين الله دلوا على انهم على النفاق ليسوا على الإيمان ثم بين الله لهؤلاء أنهم, انهم لما استهزؤوا باهل الإيمان دافع عن أهل الإيمان واستهزأ الله بهم كما استهزؤوا باهل الإيمان دفاعا عن اوليائي فالله جل لا يترك أولياءه هكذا هملا ولا سدى فإن الله يغار وغيرة الله للأفعلاء أن تنتهك محاربه أو ومن انتهك محارم الله للأفعلاء التعدي على أوليائه وأصفيائه الذين اجتباهم مصطفاهم على البشر أجمعين قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب والنبي صلى الله عليه وسلم في معرض بيان حفظ دماء المسلمين وعظمة قدر دم المسلم عند الله الرئيس في أولاد وهو يقول لو أن أهل السماوات والأراضين اجتمعوا على سفك دم امرئ المسلم على قتل امرئ المسلم لا أكبهم الله في النار ولا يباري الغرض المقصود دافع الله للعالى عن أهل الإيمان ثم ضرب مثلا رائعا لهؤلاء المنافقين وبعض المفسرين ينازع يقول هذا المثل, المثل أول المنافقين والمثل الثاني لأهل الإسلام كما سنبين في المثل الأول قال الله للعلى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وبينا بأنها أقوام الأهل العلم ومنها بأن أهل الكفر والنفاق عندما أسلموا وتلفظوا بكلمة الإسلام استنارت الدنياهم وتمتعوا بالأمان والأمن وغنموا ما غنم المسلمون وتزوجوا وتناكحوا من أهل الإسلام والتبادل كان في هذا وأيضا من مات منهم غسل وصلي عليه من أهل الإسلام ودفن في مقابل المسلمين والله جل في علاه يبين أنهم بعدما أخذوا حظهم من الدنيا لهم بعد ذلك العذاب الأليم في الأخرة إن المنافقين في الدرك الأسفري من النار وبيلنا لفتات العظيمة في هذه الآية عندما قال الله للعلى استوقد نارا وقلنا السين هنا للطلب وهذا على الأصل أنها على بابها وليست زائدة والفائدة واللفتة العظيمة من ذلك أنهم استعاروا هذه الإضاءة استعاروا الإضاءة كما سنبين ما مع معنى الاستعارة فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وقلنا ما قال الله جلعلا ذهب الله بنارهم صحيح لانه قد ضرب مثلا بالنار والنار فيها الاشراق وفيها الإحراق فلما قال بنورهم ذهب الإشراق وبقي الإحراق حتى يعني إمعانا فيما هم فيه من تيه وتخبط وأنهم في عذاب أليم في الدنيا وفي كما سنبين قال ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بنارهم وقول اللجل في علاء ذهب الله بنورهم في أدلل وضح جدا جلية على أن الله قد أذهب ما تمتعون به في الدنيا وفي الآخرة فذهب الله بنورهم في الدنيا وذهب الله بنورهم في البرزخ وذهب الله بنورهم في الآخرة ففي الدور السلاسة هم في ضيق وضنك وشدة وعناء وعذاب أليم إما المعنوي وإما الحسي ذهب الله بذورهم في الدنيا فهم في ظلمات في عمه لا بصيرة لهم لا يعقلون لا يعلمون لا يدخلون شيئا يطلع عليهم بحال من الأحوال لا يستفسرون طريق النجاة بل هم تيه وحي وتخبط وحيرة عظيمة وقد بين الله جل في غير ما موضع من كتابه أنهم في عذاب أليم في ضنك شديد في هذه الدنيا قال الله جل في علاه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم قيامة أعمى وقال الله وعلا من كان في هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى وأضل سبيله فالله جل في علاه يبين أن الذي يسيء في هذه الدنيا فإن الله للعلى له بالمرصاد فقال الله جل في علاه الذين أمنوا ولم ينبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أمن في الدنيا وهداية في الدنيا وأمن في الآخرة وهداية في الآخرة فإذا الذين لم يؤمنوا الإيمان الحق ليس لهم الأمن فهم في خوف وذعر ورعب وارتعاد وزلزالة شديدة في قلوبهم ورجفة في أجسادهم وقد بيانها الله للعلى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم وايضا قد بينا الله لله في علاقة نقولنا انهم في ضمك شديد هذا في الدنيا وفي الاخرة ايضا في البرزخ قبل الاخرة هم كذلك يفتح لهم الباب من النيران فأتيهم من ظلمة النار وايضا حر النار وسموم النار نعوذ بالله من الفزان اما اذا اتوا الى الاخرة الله كما كانوا يخادعونهم ويخادعونه الذين امنوا عندما عندما يكون عندما يكون كل واحد منهم مرافقا لأهل الإسلام وأهل الإيمان الحق عندما يمنح الله اهل الإيمان النور وهم يسيرون على سير أهل الإيمان عند العبور على الصراط بعد ذلك يقفون على ظلمة عظيمة واهل الإيمان يمر كل واحد منهم كريح المرسلة كأجود الخيب فادخل الجنان وهم ينادون على أهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم قل وراءكم فانتمسوا نورا فأولا قد أذهب الله أيضا بنورهم يوم القيامة اللفتة الثانية في هذه الآية العظيمة يقول الله جلال في مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قلنا المعنى أنه استوقد طلب ذلك فاستعار الإضاءة فكأن القرآن هنا يمثل لنا الإيمان باستعارة هذه النار فيكون الإيمان عندهم إيمان مستعار هذا الإيمان إيمان مستعار وهذه أيضا فيها لفتة هذا الإيمان لا يستقر في القلب لان العاريه الاصل في العاريه انها ترد لاصحابها العاريه لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذ هذه العاريه فقال له غصوى يا محمد صلى الله عليه وسلم قال لا بل عاريه مضمونه فالعاريه مؤداه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالعاريه لابد ان ترد فاذا قرض وجرى لاستوقد اذا ليس منهم من الامر فان لم يكن منهم فاليمان ليس ايضا منهم يعني في مستقره في قلوبه فلذلك فيها دلاله واضحه جدا على ان هذا الايمان لا يدوم ولا يستديم سريعا ما يذهب وقد بين الله جلال في علاء ففيها أمران الأمر الأول إثبات الإيمان لهم أولا ابتداء وهذا الإيمان الذي هو ابتداء هو الدخول في الإسلام بالتلفظ بالشهادتين وأما استقراره في القلب فنفاه الله جلال فيه قد نفاه عن الاعراب وهم ليسوا من أهل النفاق قال الله جلالعلى قالت الأعراب وامن قلمت منه ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فأولاء أسلموا ولكن هذا لم يستقر في قلوبهم فصار المستعار لا طالما يذهب سريعا وهذه فيها تلاعنة أنهم لم يستخر الإيمان في قلوبهم وأنهم إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان من ذلك أيضا أنه إذا قال الله للوعلة مثلهم كمثل الذي استوقد نار فضرب المثل بالنار فهذه النار حتى تشتعل حتى تستعد لابد لها من لابد لها من غذاء من حطب وهذا المثل كمثل الإيمان إذا الإيمان أيضا لابد له من غذاء إيش غذاء الإيمان كلام جيد لكن العمل الصالح تابع وليس اصلا وإن كان هو تابع تابع بالاستنزام نعم الاعتقاد غذاء الإيمان اعتقاد في القلب ولذلك لمن نقول كل مؤمن مسلم ولا عكس لكن المسلم الحق لا يكون مسلما إلا ومعه أصل الإيمان وهو الاعتقاد في القلب فإذا إذا قال الله وعلا كمثل الذي استوقد نارا النار لا يمكن أن تشتعل إلا بالغذاء بالحطب كذلك الإيمان لا يمكن أن يدوم ولا يمكن أن يستمر ولا يستقر إلا ومعه أصل الاعتقاد في القلب لا بد من وجود أصل الاعتقاد فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الإيمان إيمان هؤلاء كمثل, كمثل النار التي لا بد لها من غذاء حتى تستعر تشتع فإن كان الحطب ضعيفاً كانت النار خفته أضعف ما تكون وكذلك أصل الإيمان في القلب إن كان ضعيفاً كان الإيمان أو الإسلام على ضعف لكن موجود وإن انتفت هذا انتفت النار وأخمدت مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ايضا استفادوا من ذلك في قول الله جل في علاج. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا بان الظلم الحادثة لما قال الله وعلا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات اذا اولا اضاعت لهم ثم بعد ذلك اظلمت ان كانت مظلمة من بادئ الامر ولم يستشعر بالاضاءه لا يكون هما على الهم هو الان في ظلمة وهذه الظلمة سببت له الضيق والشدة ولا يستطيع السير لكن إذا أضاء ما حوله أضاءت ما حوله واستطاع السير وهم بالسير ثم بعد ذلك جاءت الظلمة يركب الهم على الهم والحصر على الحصر كما بين الله جلعال أن أهل الكفر يوم القيامة بالذات الذين استخفهم الكبراء أنهم يوم القيامة يكون الأمر عليهم حصراء استبر على الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. وقال الذين وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرّة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات فهي حسرات مركبة. فلما جاءت الظلمة بعد الإضاءة دل ذلك على تركيب الهم على الهم إمعاناً في تعذيبهم المعنوي. وأيضا من اللفتات في ذلك هذه الآية المثال العظيم في القرآن الكريم مثلهم وهذه الامثال كما قلنا لا يعقلها إلا العالمون قال الله جل وعلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم أفرد النور بنور مش بانوار قال بنورهم إفرادا وتركهم في الظلمات فجمعها فجعل النور إفرادا أحاد وجعل الظلمات جمعا هذه فيها دلاله واضحه جدا يحتاج بها علماؤنا على ان طريق الله واحد وهديناه يعني طريق الهداية فطريق الهدايه واحد لا حدث عليه واما طريق الغوايه وطريق الضلاله فهو سوء الكثير وهذه قد بينها الله جل وعلا في غير ما موضع من كتابه قال الله جل وعلا الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور قال من الظلمات الى النور فجمع في الظلمات وافرد في النور والذين كفروا اولياؤهم الضغوط يخرجونهم من النور إفراج من النور إلى إلى الظلمات وقد قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه فخط خطا وقال هذا صراط الله المستقيم ثم خط عن يمينه خطوطا وخط عن شماله خطوطا وقال هذه سبل سبل متفرقة على كل سبيل شيطان طرق الغواية طرق كثيرة جدا ومتشابهة ومتفارقة لكن تجمعها يجمعها أصلا الأصل الأول طريق الشبه والاصل الثاني طريق الشهوة طريق الشبه وهذه طريق الشبهات حكمة والعلم والذين فيها والثاني طريق الشهوات وهذه لابد من الورع والتقى حتى تنتفي عن المر الغرض المقصود هنا لفت العظيمة أن الله جل على أفرد النور قالت ذهب الله بنورهم ليبين ان طريق الله واحد قال الله جل وعلا فماذا بعد الحق الا الضلال فهو الحق واحد الله... وهذا ايضا يبين لك خطأ بعض الاسوليين وهو الامام الغزالي الذي يرى بان كل مشتهد مصيب كل مشتهد مصيب وهذه مصيبة لو قلنا بهذا القول مصيبة اذا لكل ان انسان ان يأخذ بقول اي مفتن من المفتين يعني على الاختلاف حتى في الاقوال على ان كل مشاهد مصيب والصحيح ان انا كل مشاهد مصيب وليس بمصيب كيف ذلك قلت كل مجتهد مصيب وليس بمصيب كل مجتهد مصيب في الحق لأن الحق متعدد بنورهم وتركهم في ظلمات وكل مش... ها؟ الحق واحد غير متعدد قال الله جل, جل وعلا فماذا بعد الحق إلا انتهى الموعد الحق واحد عند الله جل وعلا فيه لا يتعدد فكل مجتهد مصيب الأجل لكنه ليس مصيبا للحق إصابة الحق هي طريق واحد فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله جل وعلا فماذا بعد الحق الضلال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهد الحاكم فأصاب اذا في إصابة وخطا فأصاب له أجران وإذا اشتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد إذن إفراد النور وجمع الظلمات في ألف تعظيم جدا يبين لك أن طريق الله العلي أن السراط المستقيم هو طريق واحد وأما طريق الغواية وطريق الطلاوة فجمعه الله العلي في ظلمات دلالة على تعدد سبل الغواية عز وجل من فضله وأنت في هذا الزمن زمن الفتنة التي تطرى على الإنسان مع انتماص نور الفداية طرى كثير من الشعب وطرى كثير من الطرق طرق الغواية وصوب الغواية عز وجل من فضله وأقوى هذه السبل هي السبل الدينية أقوى السبل التي تكون سبل الغواية وأختارها هي السبل الدينية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين الخير الذي فيه دخن لما سأله حذيفة يعني يسأل كان الصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن الخير وهو يسأل عن الشر وما يسأل عن الشر إلا من باب سألت عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعلم الخير من الشر يقع فيه فكان يبين له أن في خير بعد هذا الشر والخير هذا فيه دخن بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدخن وبيننا دعات على أبواب جهنم الذات الجنن هذه الصغر العظيمة التي التي فيها بدع الدين في دين لا دله في علاء ابتدع المبتدعون في دين لا في يلبسون الحق بالباطل على أنه له غطاء شرعي له غطاء شرعي وده كثيرا تتجد حتى في المفتيين واكثر من حال ترى فيهم هذا الباب من كثير ممن يعني صعد الآن يدعو إلى الله جل في أولاه إما بجهل وجهالة وإما بقصد قد لبس الحق بالباطل أنا أهلني أنني سمعت باذني ورأيت بعيني يعني الان ليس نقلا عن أحد يعني دكتور ليس دكتور ده له قمة في مكان معين ومكان يشع نور في دين الله جل في أولاه بيتكلم عن مسائل معينة بيتكلم عن الغلو وعن الوسطية فبيتكلم عن مسائل الصلاف القبور وأن مسائل الصلاف القبور والذين يدندنون حول الصلاف القبور هؤلاء أصحاب المظاهر طبعا معروف من أصحاب مظاهر، ما في إلا السلق كأنك تقص الكلام وانتهى المظاهر هؤلاء دول أصحاب مظاهر عايزين سواد وقميص قصير ولحية هذه المظاهر دينا أتنبع بشيء وإحنا دي دين أهل ديننا يكون فيه قشر ولباب ونفس في مسجد احمد يقول لن يقوم بهذا الدين الا من احاطه من جميع جوانب هذا الدين والله انا سمعت وكدت قلبي سيحترق الرجل بيتكلم معه ويحاول وهو يحاوله ويكلمه عن انه امام الام وانه شوات الشرزمة هؤلاء الذين يؤثرون على البشرية يعني لما سئل طب ليش هؤلاء القوم يعني يعني لهم صوت وكلا قال الان مفتوح لهم المجال مين اللي بيفتح لهم المجال يعني السلفيين فتح لهم المجال لهم مطموص مفت... حلهم في طيرة ع... هل لهم المجال لكن هو يتكلم بجراه عجيبة ويقول الصلاة... أولاء الذين يتكلمون بهذا الكلام كلام باطل وقد أخطأوا خطا فحشا وقد كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كذبوا على الرسول صلى الله عليه بحديث ضعيف و... و... و... وطمس الحديث الصحيح لكن هو لما تكلم تكلم قال اولا أنا أتكلم عن عين أنت صحيح البخاري صحيح مسلم وصحيح صحيح خلص صحيح مسلم والله وأنظر إلى إلادة المسجد هي هو هذا الطريق حقا هو طريق الغواية الرجل آتى بحديث صحيح مسلم حديث حيث ابن عباس المرأة التي كانت تقوم المسجد كانت تقوم المسجد المرأة كانت تقوم المسجد فمات فلما ماتت دفنت ليلى فسأل النمسان فقالوا دفنا ما قذنا في الليل فعاتبهم النمسان ثم ذهب في رواية السورن في غير الصحيح اللي في الصحيح ذهب صلى عليها صلى عليها وين عند القبر هو الآن بيحتاج بعد وفي الوقت السنن أنه صفا الناس صفوفا صلى عليها واحدة وهذا الذي احتاج به بعض الشفائية بأنه لا يجوز الصلاة على القبر ما يجوز صلاه الميت بعد ما يتهم لعموم لعموم نص النهر هو طبعا هو يقول يقول الآن يقول بعد ما بعد بهذا الحديث يقول والام من السلف والخلف من المتأخرين قالوا بجواز الصلاة في القبر المسجد فيه قبر طيب ثم بعد ذلك قال والله يا أحمد بن حمد أحمد بن حمد جاء من وراء الكأكامة فأسى أحمد بن حمد لا نتكلمش على بعد كده قال إنصافا قال طبعا أحمد نعرف أحمد ده إمام أهل السنة وجماعة وهو بعند حديث وآت بالحديث الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله يقول أن صار تهد كبر أنبئين مساجد وأيضا احتجوا بحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة هي مسألة قبل أن يموت على نفس اللعن. فقال اللعن فق هو النسلم نعم الذين اتخذوا قبور الأنبيائيين مساجد فقلنا لهم الآن جيد جدا هذا حديث صحيح لكن احنا عندنا حديث آخر يبين من فعل النسلم أنه صلى في القبور لأنه صلى في القبر ولا ما صلى صلى بعد ما قال هذا صلى في القبر بهذا الاحتجاج وهذا الطريق كما قلنا احنا ما في نفس الايه طريق الغوايه وطريق الطريق المستقيم طريق لا نهىفعالات فقال الآن عندنا العلم الثلاثه يقولون بإن بجواز الصلاه في مزيده في القبور وانا ما ادري من من اتى بقبر من اقوال اهل العلم الذين قالوا بجوازه ما من أحد من العلماء الا وقال اما بالكراهه او قال بالتحريم واصل النزاع بين الائمه إذا صلى في المسجد في قبل هل تصح الصلاه ولا ما تصح الصلاه هذا النزاع هذا النزاع خلينا في النقطه في الان المهم المهم الرجل اتى بهذا الحديث وتكلم فيه ثم قال قال الامه باسرها الان تقول بجواز الصلاه في المسجد الذي في قبل اذا كانت الامه باسرها فالامه لا تجتمع هذا حدث. لا تجتمع ضاله فاصبح عمل الامة الان كله ايه اجماع صح طبعا في فيه اجماع فقالوا وهنا شو الفقه والاصول حاجة موت وانتو مش هدين تستحملوا القاعدة الفقهية الفقه والاصول فقال اذا الأم لا تجتمع على ضلاله وعندنا حديث ينهى عن ذلك فهذا الحديث لا يعمل به فاش عمل به والله الرجل حتى الرجل اللي بيحوره رغم مش عارف شيء وعمل عوام برضو نفس نفس المسألة لكن ايش قلبه قال لكن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح الله نعم صحيح لكن ما تعمليش به ثاني موضوع أجمات إنك لو قلت هتعمل بالحديث ذا هتكذب ايه هتكذب الحديث اللي تجتمع عليه وأنا أريد فين أستند الحديث عن شعاع المعلم؟ اين نسند المرفوع في احد عندكم في في في ثنيد مرفوعة مستقيمة لا الحديث وايضا الأم اذا قلنا الحديث عن مسعود وقلنا بالصحة لو قلنا الأم لا تجتمع على ضلال من أصحاب المقاهي وفي الشوارع العوامي من الأمة؟ لهذه دلالة واضحة جدا على رفيع مكانة العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمة بأسرها فين؟ فهؤلاء العلماء المشتهدين فقط فتجعلها تشتمعها دلالة هم العلماء فقط هم المشاهدون فقط اعتنا بالأدلة على أن هؤلاء من المشاهدين قالوا ذلك فأطرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم جانبا بعدما طرحوا وقال إن أنا لو لم أطرح هذا الحديث لكذبت هذا الحديث أتى بحديث ضعيف يقول أنا سأكذب ولو لم هذا الحديث والحديث الذي كالشمس المتفق عليه طن اطرح وبعد كده في المحاورة قال أنتم لا, لا يعنيون مسألة ولا مسألة الناس دي بتحفظ المتفقين بيحفظوا أربع كلمات ويطلعوا يقولوها وانتهى الموضوع في شيء اسمه جمع الأحاديث حياها أتى بعلم جديد من القبر ما كنا نعرفه اجمع يا أخانا الكريم العالم والرجل الكبير تعبير القدر والعجب، فأجمع لنا من الحديث قال انظر الحديث هذا الحديث هو حديث أن قال قال هذه خاصة بأنه يصلي في قبور المشركين، دات بعله وجيه قال لأن المشركين الحمد لله أنه اعتقد هذا الاعتقاد أن المشركين يعذبون فين. في فلا صح ان تصلوا صلاه رحمه بجانب القبور اللي فيها المشاكين انهم سيعذبوه فلا تصلي فيها خاصه هؤلاء طب انت ايش تفعل في قول وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبور ونت ايش تفعل فيك وكيف تجمعت بين الحديثين طبعا ممكن نجمع الحديثين بجمع الاخ اقلب الجمع نقول النهي عن الصلاة في المسجد الذي فيها قبور النهي عن الصلاه في المكان اللي فيه قبر وقد قال لا تصلوا الى القبر لا تصل لا تجلس على القبر ولا تصلوا اليه فلا تصلوا الى القبر ما ذكر لا مشرك ولا وطبعا اذا قال قبر هذه دلالة واضحه جدا على العموم صحيح ولا لا تعال احنا ننظر بقى في كلامك انت استدلالك بان الرسول صلى على المرأة سواء كانت في قبر المسجد اقلب الايه قل النهي عن الصلاة في المسجد اللي فيها قبور او في القبور نهي عام صحيح ولا لا يخصص بالذي دفن ولا من صلى عليه يبقى الموضوع هذا صحيح ولو قلنا لا قال انا ما يعجبنيش اقول له يبقى انتهى الموضوع عندنا تعارض صح التعارض نهي لا تصل الى القبور وصلى النبي صلى فعلا ولا قولا وعندنا حديثنا يبين ان القول يقدم على الفعل لا من الناحيه الثانيه حديثنا حاضر وحديثك الذي تستدل به مبيح واذا اجتمع الحاضر والمبيح في قوائد الاسلام عند علماءنا غلب الحاضر على المبيح وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول... قالت يحذر إن أبتسعة عائشة لما لما النبي صلى أخذ الماء وأخذ على رأسه أكمل يقول سبحان الله إن المنطس قرات ثم قادع على طلعة اله وكان صار تأخذ قبره أنبياء مسالد ماذا قالت عائشة قالت يحذر مائشة. ما أعيش مسالد لولا ذلك أبرز قب قشور ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا الله منرجع قبري وثنا يعبد لا تتخذ قبري أيضا فالدلالة وضحة جدا على مسألة النهي العام الغرض المقصود هذه الطريق الغواية حقا ضعاية على أبواب جهنم الذين يلبسون الحق بالباطل ويزيفون على الناس ولا علم لهم هؤلاء حقا أصاغر في العلم وإن كبر صنهم والأمر الثاني هم ليسوا على علم هذه المصيبة وهم أيضا يظهرون للناس بسياب العلماء وإنهم ليسوا على علم بحال الأحوال وهذا من أعظم طرق الغواية من أعظم طرق الغواية أن يلبس عليك الأمر بما ليس بعالم أو شبيه العالم حتى أن بعض علمان قال ما ضيع الدنيا والدين إلا الأنصاف أنصاف أنصاف نحو ضيع ضيع اللغة نصف طبيب ضيع الطب بحاله صحيح ملا لا أنت لو ذهبت إلى نصف طبيب إيش هيفعل معك هيدايع المريض صحيح نصف العالم نفس الأمر فالأنصاف هم اللي ضيعوا الدنيا بأسرها والنفس المبايل أن من علمات الساعة أن يطلب العلم عنده الأصابة فطرق الغواية طرق كثيرة جدا وشدة وأعظم هذه الطرق هو من لبس العلم أو زيف العلم بالجهل أو لبس ثياب العلماء وليس من العلماء مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب ذهب الله بنولهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون آلة العلم ثلاثة السمع والبصر وإيش والعقل والعقل في القلب آلة العلم ثلاثة فالسمع والبصر والعقل وهذه نعائم من نعائم الله الذي في علاه. لذلك على المرء أن يحفظ هذه نعائم وأن يشكر الله الذي في علاه. لذلك قد بين الله في سياق المنة على عباده هو الذي أخراجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فهذه آلات النعمة من الله الذي في علاء وهذه آلات العلم فهنا يبين الضارة أن أهل النفاق قد حرموا هذه آلات مع وجودها حقيقةً هي وجدت وكأنها غير موجودة لأنها اله تعمل فلا تعمل عند هؤلاء المنافقين فقد عطل الله عمل العين والسمع والبصر فهي لا تبصر طريق الهداية وهي لا تسمع ما تنتفع به وأيضا لا تعقل ما يمكن أن تتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بل هم في عمه عظيم كما بين الله للعالم فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صم بكم عمي فهم لا يرجعون اختلف العلماء في قوله جل في فهم لا يرجعون ما معنى لا يرجعون على قول الثلاث قالوا فهم لا يرجعون عن نفاقهم وغيهم وتضيانهم وبعض ما قالوا لا معنى لا يرجعون يعني لا يرجعون على الإسلام فلما كفروا هم لا يرجعون إلى الإسلام والقول الثالث قالوا لا يرجعون عن هذا الصمم ولا عدم السماع, السماع الذي فيه الإجابة والصحيح أن التفسير يجمع كل ذلك فهم لا يرجعون من طريق الغواية إلى طريق الهداية وهم لا يرجعون عن معاندة أهل الإسلام والاستهزاء به الإسلام فهم صم بكم عم كما بين الله حجل في علا وهم لا يرجعون لا ترجع قلوبهم نقية بيضاء حتى يعني تعقل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويقوله الله حجل في كما بين الله للعلى أن على القلوب الأقفال وأن الله جلالعلى بين وصفا دقيقا في قلوبهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني بما كانوا يكسبون صم بكم عمي فهم لا يرجعون وأو كصيب من السماء والعمى كما قلنا هنا العمى هو عمى بصيرة ليس عمى الأبصار أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر يجعلون اصابعهم في أدنين من الصوائف حذر الموت أو كصيب أو هذا المثل الثاني إذا المثل اول مثل ناري ثم المثل المائي فهذه المادة الثانية مادة الحياة ألا وهي الماء يقول الله جل أو كصيب من السماء او هنا بمعنى واه يعني و... ومثلا آخر تصيب من السماء والدلالة على أن أو تأتي بمعنى و كثير جدا في القرآن شعبا احسنت قال الله جل وعلا فأرسلناه إلى مائة ألف أو يزدون الله جل وعلا يشك كم العدد حش الله فالمعنى فأرسلناه إلى مائة ألف أو يزدون يعني ويزدون وقال الله جل وعلا قاب قوسين أو أدنى يعني قابه قوسين و واد من هنا المعنى قول الله تعالى او كصيب من السماء يعني وك... ومثلا اخر كصيب من السماء كصيب الصيب هنا المطر من السماء المقصود به السحاب كل ما علاك فهو سماء او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق الصيب من السماء المطر فيه ظلمات ظلمات الليل وظلمات الدجل ورعد وبرد الرعد اختلف فيه العلماء, العلماء التفسير بأقوال كثيرة جدا لم أجد فيها أثرا صحيحا يمكن أن يرتاح المرء إليه يقال الرعد هو ملك والصوت هذا ليس يسمع هو صوت مبيده للسحاب الكلام كله لم أجد فيه دليلا لذلك أقول اتركها على هذا الرعد كما بين الله للعلى والرعد هذا يسبحه بحمد الله للعلى في كما قال الله للعلى في يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته هذا الذي نعلمه الرعد الصوت الذي يسمعه الإنسان المصاحب للمطر وبرق البرق هذا الضوء الذي يخطف الأبصار اللمعان الذي يصاحب المطر الله جلعلا ضرب هذا المثل مثلا رائعا فأول هذه اللفتات في هذا المثل أو كصيب من السماء عن المطر من السماء بين الله جلال في علام بأن المطر مادة الحياة الأرض تكون ميتة فلا تحيا إلا بالمطر قال الله جلعلا وطر الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربط إن الذي أحيى لمحي الموتى فإذا كان المطر هو مادة حياة النبات والأرض فالقرآن هو مادة حياة القلوب القرآن هو مادة حياة القلوب والأرواح فهذا التشبيه في المثل أو التمثيل أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر فقلنا المطر هو مادة للحياة حياة الإنبات في الأرض حياة الأرض بالمطر القرآن أيضا حياة القلوب هذا القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك باسمك الذي سميت به نفسك الحديث قال أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجبائك همي فالقرآن هو ربيع القلب وقد بين الله جلال في علاه أن القرآن شفاء ورحمة وعبرة وعضة لكل مؤمن قال الله جل على وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة والقرآن كما هو حياة القلب وهو نور كما بين الله جاء ومن كان ميتا فأحياناه ودعلنا له نورا هذا النور هو نور القرآن وكان ابن عمر رضي الله عنه كما في شعب الإيمان للبيهقي في صحيح يقول تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فصادف نور القرآن نور الإيمان فكان نورا على نور أو كان النور على نور فالغرض المقصود هنا التمثيل أن صيب المطر الذي فيه أحياء الأرض فإن القرآن به أحياء الأرض والأبدال فإن القرآن به القلوب أو صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرد هذا الظاهر الواقع أمام الناس في المطر ما هي الظلمات والرعد والبرد في القرآن إن كانت تمثيل بالقرآن فنقول أما الظلمات هو الكلام على المشركين أهل الشرك وأهل النفاق والكفر وبيان أنواع الكفر وسمات المنافقين وصفات المشركين هذه هي الظلمات التي تكون في التمثيل بالقرآن فيه ظلمات نعم صفات أهل الشرك فهي ظلمات ظلمات مركبة بل أظلم الظلم الشرك وأعظم الذنب هو الكفر بالله جل في علاه كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر او أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك وقد قال الله تعالى يا بنيا لا تشرك بالله نقرا عن لقمان يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم فاظلم الظلم هو الشرك فالظلمات في القرآن هو ذكر اهل الشرك واهل النفاق وسمات اهل النفاق واهل الشرك. ظلمات ورعد قال العلماء والرعد هنا الوعيد والتخويف لان الرعد قارعه تهز الأركان تخلع القلوب فالرعد كما يقرأ الأسماع ويهز القلوب والأركان فالرعد في القرآن هي الآيات القوية التي تنخلع القلوب عند سماعها الآيات التي فيها التخويف من النار التخويف من لقاء الله, في من عذاب الله جل في أولاد حتى الكافر كان يهتز لكلمات الله جل في أولاد جبير بن مطعم كان يقول مررته على النمس وكان كافراً أنا ذاك وهو يصلي في الحج يقول والطور وكتاب المستور في رق في منشور, منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إن عذاب رب بك لواقع قال فكاد قلب يطير إن عذاب ربك لواقع لو ما له من دافع حتى الكافر ولذلك أسلم اتزت أركانه فأسلم لسماع كلام الله فالرعد هنا هي آيات التخويف والآيات التي فيها ذكر النار وذكر العذاب انظر كيف يبين الله وعلا صور النار أنها تكون تشتاق لأهل الكفران وأنها تتغير بل تمتلئ غيظا عندما ترى اهل النفاق واهل الكفران تمتلئ ولا تمتلئ تقول هل من مزيد طال فيه الظلمات ورعد وبرق هذه اهل الاسلام وبرق هذه لأهل الإسلام فالبرق هو الوعد وعود الله جل في علاه بجنات ونهر في مقعد صدق عند مريك مقتدر فيما فيها من جنات وحور وحبور وسرور، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي ما عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر بقلب بشر هذه الجنات التي قال فيها الله جل في علاء بما كنتم تعملون البرق هنا هو لأهل الإسلام إذن الظلمات لأهل الكفران والرع والظلمات لأهل النفاق والبرق هو لأهل الإيمان وانظر إلى العديد في المثل هذا أن هذا المطر يمكن أن يحيي الأرض وممكن أن يحيي الأرض لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمطر ممكن يكون فيه إحياء ويكون فيه الإيمات قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة ألا تنبت ولكن السنة أن تكون عامة بأن المطر ينزل ولا تنبت الأرض ما في إنبات وكذلك القرآن القرآن يحيي يحيي القلوب الحية النقية فقط لذلك قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ليس على شفاء قال للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار الايه الاخرى قال وهو عليهم عمل على هؤلاء الكافرين هذا بالنسبة لهذا المثل أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أدنهم هذا المثل أيضا ضربه من سلم وبيانه في حديثه عندما قال الحديث الذي في الصحيح مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها يعني هذا أقل درجة تتفاوت الناس في انتفاعهم بالقرآن فقال وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وأخرى فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك, فذلك مثل من نفعه الله جل وعلا بما بعثني به ومن لم ينفعه الله جل وعلا أو لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله جل وعلا الذي أرسلت به أو قصيب من السماء فيه ظلمات وراء مبر مثل لأهل الإسلام ومثل لأهل النفاق والتفران العلماء أيضا يقولون في هذا المثل مثل الماء الذي فيه مثل أهل النفاق وأهل الإيمان أو قصيب من السماء فيه ظلمات ورعد مبر يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حضر الموت أنهم يتقون الموت بأصابعهم وأن لهم أن يعني تكون لهم الحياة قد ماتوا يوم أن مات القلب بنفاقهم لما امتلأ النفاق وعلىه الران كما قال الله جل وعلا كلا, كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يجعلون أصابعهم في أدنين من الصوائف حضر الموت في أدلالة واضحة جدا على أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة أن قدر الله جل في علالة بد أن يقع وأنه نافذ ولا مدفع لقدر الله جل في علالة لا يغني حضر من قدر يحضرون الموت والموت لا بد أن يأتيهم لأن الله جل وعلا جعل كأس الموت يدور على الرؤوس مع ذلك نقف وقفة في مسألة القدر هنا بل القدر نقول القدر على أقسام ثلاثة. هنا بالنسبة للمنافقين الحظر لا يغني من قدر والقدر لا مدفع له لكن الحق عند أهل السنة والجماعة في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة القدر على مراتب ثلاثة قدر بد أن ينفذ وهذا لا مدفع له وقدر آخر لا حيله فيه هذا لابد من الرضا به والقدر الثالث وهذا أنزل تحت القدر الأول والقدر الثالث والنوع الثاني أصالة هو القدر الذي يستلزم على العبد المؤمن المكلف أن يدفعه دفع القدر بالقدر، فالقدر الذي لاحنت فيه والقدر الذي وقعه، ولا مدفع له، الذي شاءه الله جل وعلا وكتبه في لوح المحفوظ، هذا لا, يب... لا بد أن يكون. قال الله جل وعلا: إن أمر... إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، فيكون. من ذلك الموت. هذا الموت لا مدفع له. لا رد لقضاء الله جل في هذا في حال كلمة قالها الله جل فيه. لا بد أن تقع في هذه الدنيا إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن في يكون. أما القدر الذي يدفع هو القدر الذي قد عارضه القدر آخر كقدر الجوع فالجوع قدر من أقدر الله للأفعلاء ألم الجوع قدر من أقدر الله للأفعلاء المرء يستلزم عليه أن يدفع هذا القدر بالطعام قدر الهلاك إذا شارف المرء على الهلاك ولم يرد طعاما يدفع هذا القدر بالأكل من الميت، فهذا دفع قدر بقدر. فهنا يعني يحمد المرء إذا دفع القدر بالقدر عبادة لله جل في علاه. لذلك قال الله للعلاق مبينا أن هذه عبادة لله جل في علاه أن تدفع القدر بقدر. قال ولا تلقو بأيديكم إلى التهلوس. وأيضا قال الله ولا تقتلوا فزق إن الله كان بكم رحيما. هذا دفع القدر بالقدر. ومن ذلك أيضا قبل أن تقع البلية قبل ان تقع المصيبة يرفع المرء يده. فإن الدعاء يعني نعم اعتلجان الدعاء يدفع القدر أيهما أقوى دفع الآخر فإذا كان القدر وهذا كثير من إخواننا الذين يعملون مثلا إذا ورد أن العمل انتهى أو أنه ستكتب له رسالة الانتهاء من العمل يحسب أن هذا قدر حتم عليه فيسلم ليس له التسليم ولو سلم كان متقاعسا متوكلا وغير متوكلا لابد أن يدفع هذا القدر مقدر يبحث عن الأسباب لو توكلتم مع الله حق توكلي لرزقكم الله جل في أولاكم يرزق الطيب تغذف ناصا وتروح بطان يقول الله جل وعلا أصابعهم في آذانهم من الصواعق الصعقة المهلكة القارعة لتصم آذان من الصواعق حذر الموت وعند لهم النجاة بل قد ماتوا يوم أن مات قلبهم بالنفاق نعوذ بالله من الخزنان قال الله جل وعلا خاتما بهذا المثل والله محيط بالكافرين هذا من أروع ما تكون ختاما لهذه الآيات بعدما بين الله جل وعلا في علاه أن أهل الكفر أهل النفاق يسعون ساعيا حديثا للنذار من عذاب الله جل في علاه ولا ندات يعني الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء والله محيط بالكافرين قال العلماء الإحاطة هنا الهلاك والله محيط بالكافرين يعني مهلك الكافرين فقول الله جل في علاه وأحيط بثمر يعني اهلك هذا الثمر فيقول الله جل وعلا والله محيط بالكافرين الإحاطة هنا إحاطة عام إحاطة شمولية احاطت سمع احاطت بصر احاطت قدرة سبحانه جل في علاق احاطت علم قال الله جل في علاه قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها و... والله يسمع إن الله سميع بصير وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اربطوا على أنفسكم انكم لا تدعون اصبا ولا غائبا انما تدعون سميعا بصير فأحاط الله جل وعلا بكل شيء سمع وكان الكفر يجلسونه يتكلمون بصوت منخفض فقال بعضهم للآخر هل يسمعنا الله الرفيع لا قال إذا علا الصوت سمع الله وإذا انخفض الصوت لا يسمع الله جل في علاه فان لهم ذلك والله ليس بغائب عن عباده وهو شاهد على كل شيء كما قالت لمسعود وبينا أن السماوات ما بين كل وسماء خمسون ألف سنة إلى أن تكلم عن الماء والعرش والله فوق العرش ويعلم ما هم عليه ويسمع ما هم عليه قالت عائشة كما في, في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وعرضها قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات إن المرأة تشتكي زوجها في ناحية المنزل ويقفى عليه بعض حديثها والله تعالى علىها يقول قد سمع الله قولا التي تجادلك سبحانه وجل في علاء وقد أحاط بكل شيء علم، قال الله أو بصرا وقد أحاط الله جل وعلا بكل شيء بصرا، قال الله جل وعلا إنني معكم أسمع وأرى، وقال الله جل وعلا عن سفينة نوح قال تجري في فالله جل وعلا يرى كل شيء. سبحانه في قوله وأيضا قد أحاط الله جل وعلا بكل شيء علم، قال الله جل وعلا الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل عليه يتنظر الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. علما سبحانه جل وعلا وقد أحاط الله جل وعلا بكل شيء قدرة من تمام ربوبية الله جل وعلا إنما أمرنا لشيء إذا اردناه أن نقول له كن فيكون وقال الله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده وينسر عليكم حفظا وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير سبحانه جل في علام فإذا القول لا جل في والله محيط بالكافرين خاتمة تبين لنا أن الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء ولا يمكن أن تفلت أحد عن الله جل في علام قد وعدهم عد وكلهم آتيه يوم القيامة فرق أمن أحد معه ينادي يدافع عنه ولا ينافح عنه قال الله جل وعلا والله محيط بالكافرين يكاد البرد يخطف أبصاره يكاد البرق يكاد هذا الفعل فعل من أفعال المقاربة يعني هو البرق لم يخطف الأبصار يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاع لهم ما شوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير بعض العلماء يقولون هذا كمان للمثل على المنافقين يكاد البر يخطف أبصاره بأن ظهر على مثل فأن رجلا رقف في ظلمة وأراد السير في طريق في مفازة مهلكة وأراد السيف فعم عليه الليل فأظلم المكان ثم بعد ذلك أمطرت الدنيا عليه. فعاش في ظلمات لا يستطيع أن يسير في هذه المفازة ولا ينج منها لعائقين كبيرين عظيمين العائق الأول السيد في المطر يصعب على كل إنسان فأمطلت عليه سمافة ما استطاع أن يسير والثاني هي ظلمة الكفر وفيه التخبط في الخير والتذبذك فلا يستطيع أن يسير في مثل هذه المفازة المهلكة فقال الله على يكاد البرق يخطف أبصرهم كلما أضاء لهم مشوا فيه فإذا أضاء البر أراد أن يسير ذهب بعد ذلك هذا الضوء فما سار وما مشي في طريقي وقف على نفاقه وقف في الحيرة التي أصابت قلبه بالنفاق يكاد البرق يكتف أبصرهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهبا بسمعيم وأبصره بعض العلماء يقولون لا هذا التمام المثل مثل آخر لأهل الإسلام لا لأهل النفاق فيكاد البرق يكتف أبصرهم هذا الكلام على أهل الإسلام كان الله تعالى يقول الاسلام كالمطر فهو الاسلام فيه المطر نعم فالمطر كله خير والاسلام كله خير الخير كل الخير في الاسلام لان الدين عند الله الاسلام ايش الادله التي تثبت ان الله لا يقبل اي دين غير الاسلام عشان تبتسم جميل طب ما ابتسمتش انا وقتك ابتسمت فانا اريد الاجابه اتهمت بالالتزام اريد الاجابه ما الدين عند الله الاسلام انا قلت ذلك الدين ادله الاخو احسنت ومن يقدر إسلام دينا فلن يقبل من محمد سبحانه تكمل عشان تترافق معه كم في حديث واحد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فئتين عظيمتين أهل الكتاب طب الحديث المشهور عن أبي هرائب أمرت أمرت في تسلفة من جدا أمرت لأنه قاتل الناس حتى يبدأ نالي فيها دلاله وده حديثا بالإشارة أن الله لا يقبل إلا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله الحديث الظاهر الصلاح بذلك قال ولدي بنفسي بادي ما يسمع يسعى بيهوديه ولا نصارى ثم لم يؤمن من الذي جئت به الا كان من اصحاب النض فقالوا المثل هناك يكاد البقر يفطر صلاه هذا مثل المطر هو الاسلام المطر هو الاسلام فيه ظلمات ورع وبر وأيضا البر يخطف الأبصار البلايا والنحن التي تأتي تطرى تنزل عليها الإسلام ما من مسلم يدعي الإسلام ويدعي الإيمان إلا والله جل وعلا لابد أن يمحص يمحصه في البلاية التي تأتي تطرى تتوافق وتتوافق وتتضافر وهذه التي تأتي تتابع في آخر الزمان كما كان بعد بعدما خرج على نساء قال يقذوا صواحب الحجر ثم قال ويل العرب من شر القدس اختار على فتنة انه قد انفرج من جدار يأجوج ماجوج هكذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اني ارى الفتن كما واقعت قطر عندكم فالفتن تاتي فتن تاتي ليلا تأتي صباحا ومساء هذه الفتن تجعل الحليب حيران يمسي المرء كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا تنقلب الاحوال وادي فتن فتن عظيمه في آخر الزمان هذا الزمان الذي هو زمان الفتن قال انس بن مالك رضي الله عنه نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بعدما دفن النبي صلى الله عليه وسلم اولا بعدما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن دفننا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لفظت الطب على إلا وتغيرت قلوبنا ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده اشر منه والقابض على ديني قد على الجم لذلك قال على أن اعظم الناس ايمانا الذين يتنا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يروا النمساله في صحف في أيديهم يقولون أمن بالله برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال في عمل الرجل منهم بخمسين منهم رجل فقال ابو هريره يا رسول الله بخمسين منهم قال لا بل منكم تجدون على الخير اعوانا ولا يجدون على الخير اعوان فهم قالوا المطر هو الاسلام, الإسلام هو خير الإسلام ما أتى إلا بالخير لأن صاحب الإسلام لا بد في يوم ما نفعته يوماً في يوم ما أن ينجو من النيران ويدخل إلى الجنان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من الدهل فكما أن المطر فيه الخير والمطر لا يضر الخير في أوله أم في آخره فالاسلام أيضاً فيه خير ولا يعلم يكون في الأول أم في الآخر قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ والمطر من بركته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ المطر في يده ثم يدبك بذلك كتفيه ويقول هذا حديث عهد بربه وكان ابن عباس يخلع عن سيابه ويقول طال الله جل على وأنزلنا من السماء ماء طهورا فهذا ماء مبارك والإسلام اسلام. فيه البركة البركة كل البركة والخير كل الخير في الإسلام ولا ينفع الله أحدا قط في حال حال إلا بالإسلام وليست هناك منا أعظم من منا في الإسلام بل على كل مسلم أن يحمد الله جلال في علام صباح مساء بيد النهار على هذه المنة العظيمة ألا وهي الإسلام فلذلك قال العلماء المسأل الثاني هذا مسأل خاص بأهل الإسلام وأن مواقع القطر والبرق والرات هذه بلاية تطرح. على أهل الإسلام فالمتمسك بسنة نفسنا المتمسك بكتاب الله جل في علاء الذي يعطب النوارس على دينه ما يزيده البلاء إلا قوة وصلابة في دينه وقرب من الله الذي في علاء لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا ومن سخطف فعليه السخ أما أهل النفاق يفسرون يقولون عندما تأتي النعائم يكثلون في الإسلام ويقولون هذا الدين دين المبارك وعندما تأتي الفتن تترى يفرون من هذا الدين ويقولون هذا الدين ليس فيه ثمة بركة بل هو دين مزيف نعوذ بالله من الخذلان. كما وصفهم الله تعالى وعلا وصفا دقيقا في كتابه عندما قال ومن من الناس من يعبد الله على حرف. فإن صباح وفين اطمارنا فتنة انقلب على وجهه يعرض الله على وهم كما وصفهم الله على وعلا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إن كان النصر الأهل قال قالوا الم نكن معكم وإن كان النصر الأهل الكفران قالوا الم نمنعكم من المؤمنين الغرض المقصود بأن هذا المثل قال هنا هو مثل لأهل الإسلام وما فيه من البلاية التي تنزل على أهل الإسلام تقوي أهل الإسلام ويعضون بالنوارز على الدين كما قال بعض العرب وفي صحاء العرب قالوا الدربات التي تأتي تطرى على الظهر فلم تقسمه تقوي فهذه البلاية يرقق بعضها بعض من تمسك بدينه وعض عليه بالنوارز كالقافض على الجنب صار ذهبا خالصا عند ربه جل في أولا وأما هذه البلاء نازلت على أهل النفاق فضحتهم عند ربهم جل في أولا وعند أهل الإيمان يكاد البرق يخطف أفسرهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمائهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قديم يختم الله جل في هذه الآية كما ختم في الآية السابقة والله محيط بالكافرين أن هذا الكلام كله سياق لتخويف عن النفاق إذا كانت الآيات تتكلم على هنالك فق فلابد من إظهار ربوبية الله جل في وجبروت الله جل في علاه وقوة الله جل في علاه لأن العذاب عظيم وأن العقاب وخيم فعلى أهل الفاق أن يرجعوا عنهم فيه من مخادعة الله Yozler Beaulgirl والاستهزاء به الإيمان قال الله Yozler في Rahulеля إن الله على كل شيء قدير وهذه الذي نقول بها أنه لا يصح ولا ينبغي لايحد أن يقول إن الله على ما يشاء قادر أو يقول الله Mir exercises على ما, ما شاء قادر أو ما يشاء قادر لا لابدا أن نقول إن الله على كل شيء قدير لأن كلمة إن الله على ما يشاء قادر هذه توهم لأنه إذا لم يشأ شيئا لا يكون قادرا عليه لا لا بد أدبا مع الله تعالى أن تسير مع سياق القرآن فالله تعالى قد جمع كل شيء ما شاء وملك ولم يشأ لكن عندما نقول ان الله اجل في إذا شاء كان إذا شاء شيئا كان ولم يشأ لم يكن نعم هذه بقدرة الله جل في في كل شيء او على كل شيء قدير لذلك لك أن تقول إن الله على كل شيء قدير ولا ينبغي لك أن تقول إن الله على ما شاء قديم. إن الله على كل نص في الأموم إن الله على كل شيء قدير وعلى كل شيء قدير في الممكن والمتاح قال الله جل وعلا يا أيها الناس نداء يا أيها الناس عبود ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقم قال الله جل وعلا يا أيها الناس الناس هنا هل يراد بها العموم أو عام خاص بعض العلماء يفسر ويقول يا أيها الناس المقصود به اهل النفاق المنافقين فقط لأن سياق آيات كلها يتحدث عن المنافقين فقال يا أيها الناس يعني يا أيها المنافقون وهذه أيضا فيها تلعب أن القرآن يأتي بالعام الذي يراد به الخاص مثلا قلنا قبل ذلك يأتي بلفظة عام يراد به الخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشاهم فزادهم إمام الذين قال لهم الناس الذين من الذين المعنى بهم من اهل الايمان في في المدينة الذين قال لهم الناس من المقصود بالناس هنا اليهود ها معي معي ويقال لهم الناس ان الناس من الناس اللي اسلسل كفار فين ها اهل مفرت نعم الذين قالوا لهم الناس ان الناس قد اجتمعوا عليكم بخشون فزادهم ايمان هنا ايضا يا ايها الناس يقصد به فقط اهل النفاق وبعد قال قاما لا هذه الآية لليهود والنصار هذه الآية لليهود والنصار لما لأنه قال عبدوا ربكم فاليهود عبدوا عزayım من دون الله والنصارى عبدوا عيسى من دون الله فالآية مقصود بها اليهود وبعدهم قال لا يا أيها الناس عبدوا ربكم هذه الآية يقصد بها كفارمك وبعضهم قال بل يقصد بها العموم وهذا قول ابن عباس وهذا هو الراجح الصحيح يا أيها الناس الصحيح كل الناس لكن يظهر لنا إشكال وهو قول الله تعالى يا أيها الناس عبودوا ربكم فإن كانت أهل الإيمان ما أهل الإيمان يعبودونه ربهم فما الفائدة أن يا أيها الذين تعبدون ربكم ربكم وعبودوا ربكم فما الفائدة كيف نحل هذا بالإشكال شعبا هذا هو أريد النظير من القرآن موجود قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا, امنوا امنوا امنوا ما هم امنوا لكن امنوا أنت في الفتحة ليل نهار تقول اهدنا الصراط ما أنت على سطح وانت تصل لكن تقول إهدين الصراط إما الثبات على هذا الصراط وإما حقيقة الصراط وإما اليقين في الصراط وإما التقوى والورع الذي يصل بها الإنسان وهو على هذا الصراط هذا الإشكال الذي يمكن أن نحله بائدا يا أيها الناس يدخل فيها أهل الايمان وأهل النفاق وأيضا أهل الكفران من اليهود والنصارى يا أيها الناس لرعها سمع فالنداء هذا لابد ان يأتي بعده أمر عظيم يا أيها الناس اعبدوا وهذا هو الأمر العظيم اعبدوا ربكم لأن الله جل وعلا ما خلق الخلق للعب ما خلق الخلق إلا للعبادة لذلك قال الله جل وعلا وقد خلق الجن والانسا الا ليعبدون فهذا الأمر العظيم جلل الذي من أجله كون الله الكون ومن اجله خلق الجنه والنار ومن اجله ارسل الرسل ومن اجله انزل الكتب بل من أجله قد فرق الله جل وعلا الناس بين فريقين بين سعيد وشقي يا ايها الناس عبدوا ربكم معبود امر والعباده اسم جامع كما قال علماءنا العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ابن عباس قال اعبدوا ربكم اي وحدوا ربكم خاصها بالتوحيد فقط. وبعض العلماء يقولوا عبودوا ربكم يعني أطيعوا الله الذي في أولاه بأمره وانزجلوا عن نهله والصحيح الرارع أنها عام عبودوا تدخل فيها العبادة إفراد العبادة لله الذي في وتدخل فيها الطاعة في الأوامر وأيضا انتهاء عن النواه يا أيها الناس عبودوا ربكم العبادة اسم الجامع لكل ما يحده الله ويرضاه وهذه العبادة يعني تدور رحاها على خمسة أحكام ألا وهي؟ الوجوب فعبادة ودب الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم طب عارفنا أن الواجب فيها عباد. إذا قال الله جل وعلا الذين آمنوا أقيم الصلاة فالعباد أن تقيم الصلاة. وأيضا إذا قال النبي صلى الله على نفسك بكفر السلود إذا مستحب أيضا كسرت السجود صحيح؟ والإباحة هذه إباحة لك يعني أمور لا يعني لا تحاسب عليها أن تركتها وأيضا لا تحاسب عليها أن فعلتها إلا بنية تجار النية تنقلب العادات عندهم بعبادات. أما المحرم المكروه كيف تكون عباده؟ نعم. إذا انزجر المرء وانتهى عن المنهيات فهذه عباده لله جل في و ايضا عن المكروهات فهذه عباده لله جل في علا يا ايها الناس اعبدوا ربكم انظر لما قال اعبدوا ربكم ولم يقل الهكم مع ان اصل العباده تكون للإله الربوبيه لما المغزى ما هذه النفقه العظيمه التي جاءت في هذه الايه العظيمه وهو الله جل و يقول اعبدوا والعبوديه هي محض الهي يعني عندنا التوحيد توحيد ربوبيه واصفات توحيد الهيه صحيح التوحيد الالهي والخاص بالعباده توحيد الالهيه ما معنى توحيد الالهيه هو افراد الله بالعباده فناتب العباده نقول إلى الهه لكن قال هنا اعبدوا ربكم فيها اكثر من امر الامر الاول اعبدوا ربكم لان ما الكم اليه وهذه فيها كما سنبين ان شاء الله ونشرح ذلك الاسبوع القادم أن هذه الايه تبين لنا في مساله الرجوع يعني انتم ترجعون الى ربكم جل في علاقة في علاه فهو القوي القادر إنما أمره لشيء إذا أرادوا أن يقول له كد فيكون فسيبعثكم من القبور وتقفون حتى يحاسبكم على معصيتي في عدم عبادة الله جل في علاه هذه المناسبة الأولى ربكم يعني هناك رجوع لله جل في علاه ومآل وعبدوا ربكم إذا كان هناك رجوع بالربوبية يعني بقدرة الله جل في علاه فهناك إسابة وهناك عقاب وإذا قادوا الربوبية إذن لابد من التجبر ولابد من التكبر ولابد من العزة والقدرة حتى ترتجف القلوب تغشى الله جلا في الله وترجع وتأوب وتزل يا أيها الناس عبدوا ربكم وهذه أيضا فيها دلالة أخرى عظيمة جدا أن توحيد ربو يستلزم توحيد الالهي يعني ما دمت تعلمت أن الخالق الرازق هو الله جلا جل فعليك أن تزل إلا له ولا تصرف في عبادة إلا له فإذا, فإذا اعبدوا ربكم هذه فيها دلالة وجدها جدا على العلاقة بين توحيد الالهي وتوحيد الربو قال الله جل في الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فإن قلتم الله لا في علاه عليكم الا تذلوا إلى الله ولا تصرفوا العباد الا لله لا تذبحوا إلا لله لا تنظروا إلا لله لا في لا تسجدوا إلا لله إلا في علاه. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فإذا هنا الله جرى عليه يبين لنا العلاقة الرطيبة بين توحيد الربوبية وبين توحيد الالهية أن توحيد الربوبية يستلزم يستلزل توحيد أيضا هنا أدب من أدب المناظر ألا وهو جر الخص الذي ينازع ويعارض من المختلف فيه إلى المتفق عليه فهو الله جرى آله يقول عبده هذا مختلف فيه لأنه الله جرى آله قال مبينة لنا أهل مكة كيف اعترضوا على الرسول ماذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا الشيء عجاب مختلف في مختلف في فجرهم الله جرعاه وهذا أدب المنظرة يستقى من هذه الآيات جرهم من المختلفين إلى المتفق عليه لأنهم جميعا يتفقونه بإيه بالربوبي بأن الخالق الرازق المتفرد بذلك هو الله جلال فعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات الرابطة لا يقولون ما نزعف الربوبي ولا سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فهم ما نزعوا في الربوبيه لكن نزعوا في الالهيه فالله جرى على جرهم من المتنازع في اله المتفق عليه ادي لفتا الثالثة أيضا في قول الله في ولاد ربكم ثم فسر الربوبيه أو بين لوازم الربوبيه فمن لوازم الربوبيه الخلق والايجاد من عدم والإطعام والمن والإحياء والإمات الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله انظر رجع بعد ذلك بعد ما بينا نوازم الربوبية وتمام نوازم الربوبية ظهر أن لكم انا لكم القرآن جرق من المختلف إلى المتفق عليه فلزاما إذا أقررتم بأن الرازق الخالق المدبر هو الله لزاما ألا تصرف عباده إلا. لا هذا قول الأقلاء وإلا فهو جحود وظلم بين أنتم فيه وجحدوا بها واستغفنتها أنفسهم ظلما وعقولوا قال الله وعلا فلا تدعوا الله أندادا وأنتم تعلمون سنبين إن شاء الله الأسبوع القادم باقي الكلام على قول الله لنا في أولاء ربكم أن هذه الرموبية تبين الدلالة القاطعة من أكثر من عشرة أوجه إلى المعاد والبعث لله لنا في والمصول بين يديه يسأل عن كل صغير وكبير دقيق وجليل وأيضا ندر اللفتة في قول الله في لا عللتم تطقون هل هي للترجي ام هي للتعليل ام العباده تصل بالمرء الى التقوى ام هو تعليل للخلق ما معنى مش معنى يا كريم لما قلت تعليل للخلق دكتور أيمي. دكتور أيمي. قال بعض للترجي. قال لا هذه أو للتعليل أي تعليل تعليل لعبوده ولا تعليل لخلقكم لعبوده يعني ايه يعني المعنى مع ان الاصح تعليل لخلقكم لكن اتفضل لا مش خلاص انا معاك تعليل لعبوده لأن ده قول لبعض المفسرين امم الان لعلكم تتقول هذا التعليل لعبوده او لخلقكم انت خدت لعبوده ايش المعنى بقى ان كان تعليل لعبوده حسنت ان تكون بالعبادة الامر كل ما صلى كل ما ذكر كل ما استغفر كل ما عبد الله جل في علاه هيصل هذه العبادة نور على نور حتى إلى الى جيد قال بعض الرمال لعلكم تتقون تعليل لخلقاتكم وهذا هو الارضح ايش المعنى شعبة اظن حسنت فارس اليوم أه. هذا هو لعلكم يعني هو ما خلقكم الا لعله وحكمة عظيمة ألو هي أن تجعل وبين بينك وبين عذابه التق تتقي عذابه بالعبادة فخلقاكم لعلكم تتكون يعني الحكمة العظيمة من خلقكم أن تصلوا بأنفسكم إلى التقوى بسبب هذه العبادة التي تركب عباد على عباده. وهذا تفصيل إن شاء الله إلى الأسبوع القادم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولي.